بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد درسي تينا تأثيرا نبي محمد صلى الله عليه وسلم درسي دران دبر ترتي بيئة العقبار اللي هاتوينيه ودانسى صحابانه الدون گرا مدینہ گدانن لے دبنیت ننجر ایگا مدینہ گلنی حال ایسانی توچچو مهاجر تو تمکر رلو ور مدینہ جرو قپہانی کیبلو اکاتا ایسانی تقر فہن اقسم امملہ امنی تو تا يودك أت جاءت قتى قدانو دب بنية ننجر صحاب الرسول إيرى في دبرتين أكَتَ إنسان كرّب بكتّتي ججباتني فيه أكَتَ إنسان ورسول لرب إنسان ننجر أبوث وقاف سينا أم سلامتي في أبي سلمة إيراد دب ننجر دوب أمّن لماذا كان لدينا مجموعة بابا مليهنفني؟ إسان سنى يوتقعة نمس ديه؟ سدين سني رسول ربي صلى الله عليه وسلم أبي بكر بن الصديقي في رضي الله عنه والرئيساتي أقسم علي بن أبي طالبي رضي الله تعالى عنه إمرت رسول ربي صلى الله عليه وسلم جنان جره كنن هجي قده حجج جهدا أقوم لعل الأفتين إن شاء الله تعالى ومنك رأي شيء ركوا قد هذا عدد هالكن لهاتين إساني بريون جنم بيا yoka wal magalatti manni tokko beete maatin toqakkuma jiruu no dabame jerrani zaman garreenuma ayyu garreen takka jihaant toqakkuma jiruu wal furateti ni ganda kee saka dabam warganjekku ya salaam dubbina meti nol fature kale galgala walin siran kuni داي ساد ان تحو رسول ربي ت صلى الله عليه وسلم قرر ركعتين عمر ين قفط في فبهيتين ما كان رسول ربي أهدي وليغوة سنتو حجتموه إسيتو إيهن حجتني أدام بافتشوه أفباي إيادة بداكيس سينا هاتهو كانوا موجينو دبين لغارة وبتمتون كيساني تلفت مدينة المنورة إررّا والرساني وجين جيرو كيسان غرغاررر مسلمتوني Gara Madina, Gudanan Botani san, itti gallanille Madina, raa. Jeċu, d-bidu gatifi, d-bidu kina, irraga jan jeċu. Gwanti kanan oblesi jeċu siise, abi saharis, isa hari kajaram kuni akasuma obbele si jarakanalamaani ayyash ibn abi rabi'a kajaram radiyallahu ta'ala anhu Muslim muslimata ayatin kuni madina gudane akuma Muslim Toni garin madina gudananin te abu jahli gudanse ta kana rebe rakabi. Rebe da kabe mala bahate mala ayaxin devison. Mal jeden hate Ayash te jürti ayax. Hate rakkogudda kese ibam te jeren. Odondune igyumanta kattis erga jettede batti ittim. Duba ayaxin garnyatin hara kabde harisifi kana wadjin. ك ايتنين غرامكا ديفي اودو ديفي ايتنين اودو ديفي اجرو كراتي وتكرغيان قبني هادان هيدن اياشن سبحان الله هر كيثاتي في ولدهداني غرامكا ديفي سن كتوم بچي سن هر كيثاي داني ايغ هيداني مكا انجل چنين يا Isn't it look at Santa Isindal Abad day Demak abba hita galatani yiranin? Ayashakanan hitame makankesa yero hiddutai. Onceinatana Astetani Fidef Mali o yetan Abajalin kuni Gara Muslim Toni Gudana n bakan. Madina tulmana warati godana njeetuni bekani irrahubanakallah ba ei Maali fi jennan. Sahaban Medina galuun kuni islamumma biyketta fajouraf. Isaan viratti katara. Katar Mekka irjahu sababa muslimtoni Medina galutin. توقف ورى مدينه قله مكرى ورى مكرى فغاتو متي اما اللي ملال لا فهمتي ورى غرغد دادا ورى نما قريشي غغد دا كي سانه سبق ابو جتو وبلى سفا بالمبلى سا يوكا الم انتلافا كن دوبا دين الاسلام كيستي ومن القناسين كن قريش باقه يا تشجج مشكله بده كيف نمو جل انا نسافر افقاتي بي بيراط قال يكون لي غراي سنياته كون لي اد ما مشكل لما دعوه الاسلام جزيره عربا كي سيو فقاتي قريشي سدرك درانقبو جزيره عربا كي تين دبتي يسينتوني أباتيتين ويتيت ماوسما التندوف كنرا فيدمتي تابوتا فغرغورتي أرابت بوتيتين دين الإسلاميو فجئيتين جدي مكان أكانم ني حجو أدوما إتكاسو تابوتا فعيدا إثاني جلها رعب ترى وده من جزيرة سدفع كون مشركتو وري كوني ما في مدينتي شر شر, شر, شر فيهم تي وان نساء مدينتي جلاني في جت شو قديقابني به كان وان في dawla islamada bacchu fi jacca mata ke satti qabatan ejranjechu ododawla islamata nakadabatan taate makkat deebon isaniin hafun isani gale gafa dawla kitdaabatan e gara makka dufan makkata udaafin dufani himbe kan wan isam makkan dufani malifi makkanille bulchu fi jacca mata ke satti qabatan ejran اكان مرياد بن ابي امالن اكان ابيان دين الاسلام عليه كانوا ديمه اجمت اولى المؤمنين اجهتل برسيفه اقسمت ترتيبا ديمتين مكن اللي كبتشورة. دوبا رسول ربي صلى الله عليه وسلم مكن ويتتا ان كنل رسول ربي مرتين كربي تجچانه متيهمن ور مكه كفري كنرتي هاتا اني مسلمتونهم في دره فبل ما جبرو فيه لات في عزه جبرو فيه حياتي ثاني رت كنوا حافظنهم فينا الهي تقچها جبرني اتمرتسون اساني هنافو مدينه رادفني كنا اللام Zuamaa ja kaunbarota, oretsi Bai ei matkalla galjch. Avarffa, hirran muslimthoni karamadina godanna tuni, aka godansa karam argen godanna niitti miti. Jo kani biybiratti keissa, rahaa viimeineni miti voitani san viimeen ystäripa Madinalla. Madinantauni halu aada مدينة المشركة يحضر إثنان جالتاً هجرة مؤمنته تأكيده مالي في جنانين ورأي يسري بانتاة أوثي في خزرجي قلت لما انتهى عربة كيستة ججباً وقلت لولا سينتلي لولا كيستة اللي أمتاكي مالا وهي لولا اللي قجيلاً بيتي أدوما كاورا قريشيتي وللتو اللي تاتلوكي راكافت كون يكون اللي قريشي ماتاكراً شجججو كان كان أفسد على كريشي، مقالن كريشي، مقالن مكة أقوم جرتون مشكلة يهك ركّو كيف سينتججو وري مدينة بيراجد يعني، كنّا نرفع جتّا متأكّس، تي وان قبتني. ان شاء الله تعالى دوب قريشي كان ترى لعبة ترفع نسين هجته، بكدار الندواج الأمتي والجتّة رسول ربيتي في نما Isan berata fi kana akisanin godan ne fi akisan makkanke sahi bane go na jechu da wa'isan hajjatan darsi tudurftu ratta wajin Allah alaikum